المكتوب السابع باسمه سبحانه و إ ن من شيء إ ل ا يسبح بحمده السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته أ ب د ا دائما إ خ و ة ا ل أ ع ز ا ء لقد أ ب ل غ ت م الحافظ توفيق الشامي ليقول لي م س أ ل ت ي ن هما أ و ل ا إ ن أ ه ل الضلاله الحاليين يجدون في زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بزينب موضع نقد واعتراض كما كان داب المنافقين في سالف الزمان إ ذ يعدونه زواجا مبنيا على ا ل ش ه و ة ودوافع نفسانيه ة الجواب حاش ل ل وكلا كلا ذلك ألف ألف مرة كلا إن الشبهات السافلة فحط من أن تبلغ طرفا من ذلك المقام الرفيع السامي طرفا أن فحط مرة من من إن يد نعم إ ن من كان مالكا ل ذ ر ة من ا ل إ ن ص ا ف يعلم أ ن ه صلى الله عليه وسلم من ا ل خ ا م س ة ع ش ر ة إ ل ى ا ل أ ر ب ع ي ن من عمره تلك ا ل ف ت ر ة التي تغلي فيها ا ل ح ر ا ر ة ا ل غ ر ي ز ي ة وتلتهب الهوسات ا ل ن ف س ا ن ي ة قد التزم ب ا ل ع ص م ة ا ل ت ا م ة و ا ل ع ف ة ا ل ك ا م ل ة ب ش ه ا د ة ا ل أ ع د ا ء و ا ل أ ص د ق ا ء و ا ت ف ى ب ز و ج ة و ا ح د ة شبه عجوز وهي خ د ي ج ة الكبرى رضي الله عنها فلا بد أ ن ك ث ر ة زواج هذا الكريم العفيف صلى الله عليه وسلم بعد ا ل أ ر ب ع ي ن أ ي في فتره توقف ا ل ح ر ا ر ة ا ل غ ر ي ز ي ة وسكون الهوسات ليست ن ف س ا ن ي ة ب ا ل ض ر و ر ة والبداهه و إ ن م ا هي م ب ن ي ة على حكم م ه م ة إ ح د ا ه ا هي أ ن أ ق و ا ل الرسول صلى الله عليه وسلم و أ ف ع ا ل ه و أ ح و ا ل ه و أ ط و ا ر ه وحركاته وسكناته هي منبع الدين ومصدر ا ل أ ح ك ا م و ا ل ش ر ي ع ة ولقد روى ا ل ص ح ا ب ة الكرام رضوان الله عليهم هذه ا ل أ ح ك ا م وحملوا م ه م ة تبليغ ما ظهر لهم من حياته صلى الله عليه وسلم أما أسرار الدين وأحكام الدين الشريعة ا ل ن ا ب ع ة من أ ح و ا ل ه ا ل م خ ف ي ة عنهم في نطاق أ م و ر ه ا ل ش خ ص ي ة ا ل خ ا ص ة به ف إ ن رواتها و ح ا م ل ي ه ا هي زوجاته الطاهرات فقد أ د ي ن هذه ا ل م ه م ة على وجهها حق ا ل أ د ا ء بل إ ن ما يقرب من نصف أ ح ك ا م الدين و أ س ر ا ر ه ي أ ت ي عن طريقهم بمعنى أ ن هذه ا ل و ظ ي ف ة ا ل ج ل ي ل ة يلزم لها زوجات كثيرات وذوات مشارب م خ ت ل ف ة كذلك أ م ا زواجه صلى الله عليه وسلم بزينب فقد ذكر في الشعاع الثالث من ا ل ش ع ل ة ا ل أ و ل ى من ا ل ك ل م ة ا ل خ ا م س ة والعشرين فيما يخص ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة ما كان محمد أ ب ا أ ح د من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين أ ن ا ل آ ي ة ا ل و ح ي د ة تفيد معاني ع د ي د ة بوجوه ع د ي د ة حسب ف ه م طبقات الناس ف ح ص ة ط ب ق ة من الناس من فهم هذه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة أ ن زيدا رضي الله عنه الذي كان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحظى بخطابه له يا بني لم يجد نفسه كفوا لزوجته ا ل ع ز ي ز ة النفس فطلقها لذلك كما وردت الروايات ا ل ص ح ي ح ة وبناء على اعترافه بنفسه أ ي إ ن زينب رضي الله عنها قد خلقت على مستوى آ خ ر من ا ل أ خ ل ا ق ا ل ع ا ل ي ة فشعر بها زيد بفراسته ب أ ن ه ا على ف ط ر ة س ا م ي ة تليق أ ن تكون ز و ج ة نبي حيث وجد نفسه غير كفء لها ف ط ر ة مما سبب عدم الامتزاج النفسي والانسجام الروحي بينهما فطلقها وتزوجها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ب أ م ر إ ل ه ي فالآية الكريمة زوجناكها تدل ب إ ش ا ر ت ه ا على أ ن ذلك النكاح قد عقد بعقد سماوي فهو عقد خارق ل ل ع ا د ة وفوق العرف والمعاملات الظاهريه اذ هو عقد عقد بحكم القدر ا ل إ ل ه ي المحض حتى انقاد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لذلك الحكم م ض ط ر م وما كان ذلك ب ر غ ب ة من نفسه وهذا الحكم القدري يتضمن حكما شرعيا مهما و ح ك م ة ع ا م ة و م ص ل ح ة ش ا م ل ة ف ب إ ش ا ر ة ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أ ز و ا ج أ د ع ي ا ئ ه م أ ن خطاب الكبار للصغار بيا بني ليس حراما إ لا يغير ا ل أ ح ك ا م كقول المظاهر لزوجته أ ي قوله أ ن ت علي كظهر أ م ي وكذا ف إ ن ا ل أ ن ب ي ا ء والكبار لدى خطابهم ل أ م ت ه م ولرعاياهم ولدى نظرهم إ ل ي ه م نظر ا ل أ ب و ة إ ن م ا هو باعتبار م ه م ة ا ل ر س ا ل ة وليست باعتبار ا ل ش خ ص ي ة ا ل إ ن س ا ن ي ة حتى يحرم الزواج منهم و ط ب ق ة ث ا ن ي ة من الناس يفهمون هكذا إ ن سيدا عظيما و آ م ر ا حاكما ينظر إ ل ى رعاياه ن ظ ر ة ا ل أ ب و ة أ ي يشفق عليهم ش ف ق ة الوالد ف إ ن كان ذلك الامر سلطانا روحانيا ظاهرا وباطنا فرحمته تزداد حينئذ عن ش ف ق ة ا ل أ ب أ ض ع ا ف ا م ض ا ع ف ة و ا ل أ ف ر ا د بدورهم ينظرون إ ل ي ه نظر الوالد ك أ ن ه م أ و ل ا د حقيقيون له و حيث إ ن نظر ا ل أ ب و ه من ا ل ص ع و ب ة انقلابه إ ل ى نظر الزوج ونظر البنت أ ي ض ا لا يتحول ب س ه و ل ة إ ل ى نظر ا ل ز و ج ة لذلك وجد ا ل ع ا م ة حرجا في تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ببنات المؤمنين و ا ل ق ر آ ن الكريم يصحح مفاهيمهم قائلا إ ن النبي يشفق عليكم ويعاملكم م ع ا م ل ة ا ل أ ب وينظر إ ل ي ك م باسم ا ل ر ح م ة ا ل إ ل ه ي ة ف أ ن ت م ك ا ل أ ب ن ا ء ب ا ل ن س ب ة ل ل ر س ا ل ة التي يحملها ولكن ليس هو أ ب ا ك م باعتبار ا ل ش خ ص ي ة ا ل إ ن س ا ن ي ة لكي يقع الحرج في ا ل أ م ر أ م ر الزواج وحتى لو خاطبكم بي ابنائي و أ و ل ا د ي ف أ ن ت م لستم أ و ل ا د ه وفق ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة فلا تكونون أ و ل ا د ه فعلا الباقي هو الباقي سعيد النورسي